بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الله شديد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 يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكَيْلَا يَعْلَمَ لَكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هامدة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 وَالنُّجُومِ وَالْجِبَالِ وَالشَّجَرِ وَالدَّوَابِّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ أَذًا نِّخْصَمُ انخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ اَلَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ فِيهِم مَّا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ نَقَامِعُ مِن حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِن غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ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 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في النَّاسِ بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقُومُوا تَفَتَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ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 كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كَذَلِكَ سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد ذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم فِي الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَمَلِئْتُ لِلْكَافِرِينَ ذُومًا مَا خُلْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نكير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 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسوله ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم لجعل ماَا يُلْقِش يطانوا فتْنَةَ للَّذينَ فِي قُلوبِهِم مَرَبُ وَالقاسَةِ قُلوبُهُ وَإنَّ الظَّالِمِينَ لَ فِي شِقاقِم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 حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَمَن كَفَرَ فَبِأَيِّ حِسَابٍ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مهيم.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 إنكَ أَلَهُ دَم مستُتَقِيم وَإِن جَدَل كَفَقُل اللههُ علمم بِماَا تَعمللون اللهَّهُ يَحكُم بَينَكُمْ يَومَ الْ القياامَةِ فِيمَا كُنتُم فِيه تَختَْلِفون ألَ تَعلمم أن اللهَّه يعلم ماَا في السَّماءِ وَالأَرض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 وَجَاهِدُوا في اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ شَنَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وفي هذا, وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ على ۗ أَلَمْ